Allahu حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتنذر أمة القرى لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع إلى رجب في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 وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحظ ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده الله لطيف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 بِهِ اللَّه أَم لَهُمْ شُرَكَاءَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَهُ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا, الذين آمنوا وعمروا الصالحات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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنَّق وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بَثَّ فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فَبِمَا كسبت أيديكم ويعرفون كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 في آياتنا ما لهم من محيص فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقا للذين آمنوا للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم ومن ما رزقناهم يوفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحق الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك, فأولئك ما عليهم من سبيل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 إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَّا وَمَا لكم من استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم وما لكم من, من نكيف فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا, إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا